بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي أَضَلَّ أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله أكثر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون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 ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريقهم منه بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون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 فأنظُر إلى آثان رحمة الله كيف يُحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمُحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تُسمِع الموتى ولا تُسمِع الصمَّ الدُعاء إذا ولوا مُدبرين وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعْ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً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 فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين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 يا بني انها ان تكمثقال حبه من خردل فتكون في صخره فتكون في صخره او في السماء او في الارض ياتي بها الله ان الله لطيف خبير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 إن أنكر الأصوات لصوت الحمير